ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول يا طوب ناعشاهي ومكر ومكر الله ومكر هو مكر وم ومتر والله خير الماكرين والله خير الماكرين إذ قال الله إذ قال الله شاعرك سائمه متوسيك ورافعك الشج ومطهرك ومطهرك من الذين كفروا تبعُ كَفَ قََّذينَكَثَ وَْخَهِكَ التذين كَثَ وَجعِل إ غينَة أَبَع فَفَ قذين كَثَ وَجعرُ لِغينَة إلى يوم القيامة وجاعل الذين اتبعوا كفروا قل الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تقر ثم إذا نرغركم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في دنيا فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين فبعذبهم عبادا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا أَلْيَحَاكِ فَيُوَفِّئَهُمْ أُجُورَهُمْ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا أَرْحَامِ كُنْ وَفِّئُوا أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ مالك تنلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم مالك تنلوه عليك من آيات مثل عيسى عند الله كمثل ادم إِنَّ نَزَلَ إِنْسَانًا ضَاعَ كَنَتَ لَآدًا خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فمن حاجك فيه من بعض ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا نبع أبناء وَالس أَناَ وَالسَ أَكُم وَأَفُسَنَ وَأَفُسَكُمسَُّ نَبَتَه ثم نبتهي فندعى اللعنة الله على الكاذبين ثم نبتهي فندعى اللعنة الله